الوحدة الخامسة: القيم. الدرس الأول: أحب ديني. واحد. استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك. أحب ديني. الله ربي. محمد نبي. الإسلام ديني القرآن كتابي الكعبة قبلتي المسلم أخي المسلمة أختي لا إله إلا الله محمد رسول الله